وليه الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلامه عليه وعلى من تبيه هديه وستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فلما ذكر الله جل وعلا مصارف الفيء والفيء كما يذكرنا أن الفيء هو مال الكفار المأقوذ بحق بغير قتال لما ذكر الله جل وعلا مصارف الفيء وبيّن سبحانه وتعالى انه لا حق للمجاهدين في مصارف الفيء بخلاف مصارف الغنيمه سواء والغنيمه هي التي أخذ هي مال الكفار الماخوذ بحق مع قتال ومباوزه ومجاهده فمصارف الفيئ تختلف عن مصارف الغنيمه مصارف الغنيمة للمجاهدين فيها أو بعض أخماس وخمس يصرف في مثل مصارف الفيئ لكن مصارف الفيئ جميعها تصرف في هذه المصارف ليس للمجاهدين فيها شيء لان الله جل وعلا يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب وإنما هزمهم الله عز وجل يعني الإيجاف لم تسرع إليهم لم, لم بمبارزة ولا بركاب ولا سرتم إليهم لأنهم كانوا في المدينة وكذلك الفيء فلما عمم الله عز وجل مصارف الفيء ذكر قاعدتين هما بهما يعني تتحقق العدالة في الأمم والمجتمعات لماذا ذكر الله جل وعلا هذه المصارف للفيء نعم، فقال جل وعلا ما أفاء الله على وصولي من من أهل القرى، فلله ولرسوله صولي ولزقوما وليتامى والمسرّقين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. اذا هذا التشريع حتى لا يكون المال متداولا بين بين الأغنياء فقط، وكان أهل الجاهلية كما ذكرونا إذا يعني حصلوا على شيء من الغنيمة أو من المال. كان لرئيس الجيش المرباع والمربع هو ربع الغنيمه له فابتلى الله عز وجل هذه الشرعه الجاهليه وفرق بين الغنيمه وبين الفيء ولم يجعل المجاهدين في الفيء شيء يعني شيئا وبين مصارف الفيء على النحو الذي ذكرتموه وهذه القاعدة هي, هي يعني من اهم ما تتحقق به العداله في الأمم والجماعات كي لا يكون بين أي أي أي يكون المال متداولا بين بين ايد بين الاغنياء فقط بل يكون هناك عداله في التوزيع وتركز المال في ايدي حفنة قليله من الناس و و, و, و وعامه الناس ليس في ايديهم شيء هذا يناقض شريعه الله سبحانه وتعالى ويؤدي الى اختلال نظام الامم وال والجماعات قاعدة الثانيه التي بينها الله سبحانه وتعالى في مصاريفه للفيل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى هذا الفيء اعطى فقراء المهاجرين ولم يعطي إلا من الانصاري الا رجلين فكان بعض الانصاري وجدوا في انفسهم شيئا على ان يعني وعظهم الله جل وعلا وعظا وقيقا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فبين الله جل وعلا وما أتكم الرسول فخذوا أنما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر الله عز وجل وما امر وما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه فهو نهي الله جل وعلا كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى وهذه قاعدة دستورية هذه قاعدة يجب أن يرجع إليها المسلمون في جميع تشيعاتهم أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينقوا تشيعاتهم مما خالف كتاب الله وخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا هنا في في في هذه فيها رضٍ على هؤلاء المبتدعين الذين يفرقون بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين يقولون نؤمن بما جاء في القرآن ولا نؤمن بما جاء في السنة وهؤلاء المجيمون من المبتدعين حين يكذبون بالسنة هم يهدمون صرح الدين لأن الدين بلغنا عن النبي صلى الله وسلم عليه وسلم الرسول عليه صلى عليه وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل ومثل هؤلاء جاء فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني ظهور هذه الطائفة المبتدعه علم من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه شبت عند, عند الإمام أحمد أحمد عند الإمام أحمد في مسنده وغيره أن النبي صلى الله وسلم عليه وسلم قال قال يوش ألا يوشك رجل شبعان متكئ على آيكته يأتيه الأمر من, من أمري يقول ما ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ألا وإني اوتيت الكتاب ومثله معه إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم لم لم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحلي. فظهور هذه الطائفة المبتذعة الذين تسم الذين تسمون زوراً وبوتان بالقُوَّانِين، وهم مكذبون بالقُوَّانِ لأن القُوَّانِ كما علمتم، وما أتكم وصل فخذو، وما نهاكم عنه فانتهوا فظهور هذه الطائفة المبتذعة علم من من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يستدل على مسائل على مسائل من السنة يستدل عليه كما قال لعن الله الواشمة والمسترشمة والناصم والنمصة والمتنمصة و و و والمتفلجات للحسن فتعترضه أطن فتقول لقد وجدت في كتاب الله فما وجدت فيه هذا قال إن كنت قرأته فقد وجدت فقد وجدته قال تعالى وَمَا أَتَكُمْ وَنَصُولُوا فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُوا إذن الصحابة كانوا يستدلون بهذه الايه الآية على أن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر الله عز وجل ثم بين الله جل وعلا بعد ذلك إذن, إذن هذه من القواعد العظيمة وهكذا القرآن يرسم يعني يبين للمؤمنين منهاجا وسبيلهم في هذه التي متى يعني متى حرص المسلمون على تعظيم كلام الله عز وجل والاقتداء بهذه والاهتمام به سعدوا وعزوا كما يعني عز الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبلغوا مشارق الأرض ومغاربها وأنتم طرون الأمة الآن حين أعرضت عن عن هدي القرآن وعن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه واخذت بشرع الشرقي والغربي وتنكبت طريق الأسلاف طرعنا الأمة الآن في زيل الأمم وصار المسلمون الآن غنيمة لكل فاجر ولكل فاسق هؤلاء الفسقه والفجر الذين يعتدون على بلدان المسلمين بسبب تشتت المسلمين كما شأن المسلمين الآن كما قال النبي صلوات الله عليه وسلم عليه توشك ان تدع أنك عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها هو والله هذا نحن لا الناس يأتون من مشاق الأرض ومغري على على, على على على بلدان المسلمين قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله أن نزوي يعني بي بي يستقلوننا ولا قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن مساهم كان السيل ثم بين الله سبحانه وتعالى ايضا اصنافا من المؤمنين هم مستحقون للفيء ايضا وهذا في تفصيل للاجمال الذي جاء في قول تعالى ما افا الله على رسوله من الا لقفا لله ولرسول وللقبى واليتامى والمساكين فقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين اوخرجو من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ويضوانا وينصون الله ورسوله اولئك هم الصادقون اي من الاصناف من اوائل الاصناف التي تستحق مال الفيء فقراء المهاجرين الفقراء المهاجرين والمهاجرون هم اصحاب النبي صلى الله وسلم عليه وسلم الذين فارقوا الاهل والاوطان فرقوا نصره لله عز وجل وحفظا للدين وصيانة لبيضة الدين وطاعة الله وطاعة, وطاعة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك كانوا سمهم الله فقراء لأنهم طارقوا الديار طارقوا الاكل والأوطان للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجهم قومهم الذين أخرجوا على صيغة البناء المجول لأن الكفار لم يدعوا المؤمنين يعيشون بنا مهاكذا الكفار إذن هؤلاء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجهم قومهم نعم عن ديارهم ومؤلم وهم خرجوا كذلك نعم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهذه شهادة من الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم بالتوحيد وشهد الله لهم بالإخلاص يبتغون فضلاً من الله ويدواناً وعبر الله جل وعلا بالفعل المضارع لالدلال على أن الإخلاص ديدن لهم وهم كذلك دائماً في جميع أعمالهم جميع أعمالهم يبتغون فضلاً من الله ويدواناً نعم هم, هم هم يبحثون عن عن مرضات الله جل وعلا, وعلا وعن و ونصرة دينه وأنصون الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أولئك هم الصادقون الذين صدقوا ايمانهم واقوالهم بالاعمال نعم هؤلاء لم يقتصروا فقط على نصرة الدين باللسان وانما نصروا الدين بالدماء والانفس والاموال وهجروا ديارهم واوطانهم وتركوا ما كان في ايديهم من الضياعات ومن المال وصاروا فقراء فجعل, فجعل الله لهم نصيبا الله لهم نصيبا من الفيء اولئك هم الصادقون لانهم صدقوا الاقوال والإيمان بالاعمال ومن ومن اجل اعمالهم الهجره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني كان يدعو لأصحابه اللهم امضي لأصحابه هجرتهم ولا ترددوا على اعقابي وقال عليه الصلاه والسلام لهجره بعد الفتح ولكن جهاد منيه واذا, وإذا استنفرتم فانفروا أولئك هم الصادقون هنا ارشاد من الله سبحانه وتعالى يعني ان كنتم تبحثون عن الصدق فهذه أعظم أعظم أنموذج في التاريخ هذه أعظم مثال يحاكى في التاريخ وهنا قدم الله المهاجرين لأنهم مقدمون في الفضل على الانصار لأنهم مقدمون بتقديم الله عز وجل ومقدمون بهجواته مع نصراتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذن المسألة ليست مسألة كلاما ليست مسألة شعوات وليست مسألة, وليست مسألة كلام منمق وإنما, وإنما المسألة هو هي تطبيق الفعال التطبيق الفعال الأقوال بالفعل أن يتطبق القول مع الفعل ولذلك زم الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون المهمه قد عند الله ان تقول ما لا تفعل هذه من الاصناف مستحقه للمال الفيء ومن الاصناف ايضا التي تستحق المال الفيء في الفضل للمهاجرين والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم والذين تبوا الدار, التبو... والذين الدار سكنوا دار دار دار وهي المدينه طيبة التي طابت بسكينها صلى الله عليه وسلم المدينه والمدينه ليست كاي مدينه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يارز اليها الايمان كما قال النبي عليه الصلاه والحديث عند مسلم في صحيحه ان الايمان لا يارز الى المدينه كما تارز الحيات الى جحرها سبحان الله الايمان يجتمع في المدينه ينضم بعضه الى بعض كما تأز... كما تنضم الحيه بعضها الى بعض في جحية كذلك يجتمع الايمان في في المدينه والذين تبوا الضهر والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم وهؤلاء هم الانصار هم اول سوى انصار الله وانصار رسوله صلى الله عليه وسلم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا وآووا أص... يعني اصحابهم ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه من, ال... من الابيض والاحمر والوالاسود وقدموه على انفسهم وعلى اهلهم و... وعلى اهلهم وزهيهم فصام انصار الله عز وجل وصام الناس كذلك كما او كما آووا النبي صلى الله عليه وسلم صام الناس يؤون اليهم هؤلاء يعني وصارت مدينتهم هي موئلا للايمان يشتمع فيها الايمان ويشتمع فيها الصادقون ويسمع فيها المهاجرون والصادقون يجتمعون في دارهم فكان هذا فجزاء من من جنس العمل ومن ثم جعل النبي صلى الله وسلامه عليه وسلم ايه الايمان كما عند البخاري في صحيحه ايه الايمان حب الانصار وآية النفاق بغض الأنصار هي عظيمة للإيمان آية الإيمان حب الأنصار وآية الإيمان بغض الأنصار والله لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق والذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا الضار والإيمان يعني sお願いします يعني إذا كانوا الضار الهجرة والإيمان وكأن الإيمان هم يعني نزلوا مكانه الذي يليق به لذلك المدينة مجتمع الإيمان والذين تبغوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون منهج اليهم وهؤلاء يعني امتلأت قلوبهم محبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة لأولياء الله عز وجل لا سيما المهاجرين يحبون منهج اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني لا يحيكوا في, في صدور الأنصار لسلامة قلوبهم من الغل ومن الحسد ليس في قلوبهم حسد لأن الله جل وعلا فضل المهاجرين عليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما آت الله عز وجل إخوانهم المهاجرين هم يعلمون أن المهاجرين فوقهم في الفضل لأنهم اشتموا معهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لكنهم سبقوهم بالهجرة فلسلامه قلوبهم من الغل ومن الحسد ومن, ومن الضغن هم يحبون لمحبه الله لهم ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ولا يحيك ابدا في صدورهم شيء لان, لأن الله مما اوتوا اي مما ات الله عز وجل واو الجماعه هنا يعود على على المهاجرين اي مما ات الله اخوانهم المهاجرين وهذا هو المنهج العظيم الذي يجب ان يكون عليه المؤمن ان يكون قلبه سليما سليما من الدغل ومن الحسد ومن الضغن وان يمتلئ قلبه محبه للمؤمنين وحين يرى اخاه اخا له فضله الله جل وعلا عليه بعلم أو, او بفضل لا يحيك ذلك في صدره ولا يكون في صدره شيء من الحسد لان الحسد داء عضال من ادواء اليهود يعني ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فهذا يتنافى مع الايمان فالمؤمن دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسه وليجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا حين تجد في نفسك لفضل لشيء أو لفضل نعمه رايتها على اخيك او لفضل علم او لفضل يعني لأن الله جل وعلا يعني قدم اخاك عنك مثلا فانت انت تراجع نفسك تراجع قلبك يوم لا ينفع مال ولا بنو الا من اتى الله بقلب سليم بعض من بعض من اخواننا بتتغلب عليه يعني يعني اهواء نفسه تجد أنه يعني ليس على هذا المنهج الغاقي العظيم منهج السلامة سلامة القلب من الضغن ومن الحسد ومن الغل بل تجده يعني يعامل الناس على حسب أهوائه فإن, فإن, فإن راضي هواه عن فلان عامله بالطيب أما عامله بالحسن نحو ذلك وإن وجد, في وإن وجد أقاه أتاه الله عز وجل شيئا يعني عامله بغير هذا المنهج هذا ليس على منهج الصحابة رضي الله عنهم ولاجدون في صدوهم حاجة من موت ويسلمون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والإيصار والإيصار نقيد الأسرة الإيصار هو أن تؤثر غيرك على نفسك ما حاجتك لهذا الأمر وأما الأسرة فهي إيصار النفس على الغير الايصال محمود خلق نبيل وسلوك راق مستقيم والاثره خلق زميل انانيه حب الذات والنبي عليه الصلاه والسلام خاطب الانصافا ستجدون بعدي اثره ستجدون بعدي من يرسل انفسكم عليكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض هؤلاء الانصار وسمهم الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصا والإمام بخيري في الصحيح يروي سبب نزول هذه الآية أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الجهد من الجوع فقال يا رسول الله أصابني الجهد ورأه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أرقى الناس صلى الله عليه وسلم وكان أرقى الناس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 لا تدخر شيئا فقالت ما عندي الا قوت الصبي قال نويمهم ثم تعالي فاطفئ السراج وقدم الطعام ونطوي بطوننا الليله فلما اصبح غدا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم رد معه هذا المنصاري رضي الله عنه هو أبو طلح بن كما جاءت به عند مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكم الليلة. أو قال ضحك الله من فلان وفلانة. وأنزل الله عز وجل: ويسعون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي هي شدة الحاجة. وهنا ويسعون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة.